Book 2 53 53 المحلات المحلات మేము ఆటో వస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాము نبحث عن محل ادوات رياضيه نبحث عن محل ادوات رياضيه ميموكا مامسان كوتكوسم بتكوتنامو نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه ميموكا مندلو كوتكوسم بتكوتنامو نبحث عن صيدليه نبحث عن صيدلية ميمو ك فوتبول كونداماني انكونتونا مو نريد ان نشتري كرة قدم نريد ان نشتري كرة قدم ميمو سلامي كونداماني انكونتونا مو نريد ان نشتري مارتاديللا سلامي نريد ان نشتري مرتد الله، سلامي ميمو ماندون لكون داماني أنا كنت نامو نريد أن نشتري أدوية نريد أن نشتري أدوية فوتبال كونتكو ناكو عاتب سردو كانانكي بلالاني مندي نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم ادوات رياضيه لنشتري كره قدم نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي نبحث عن ملحمه لنشتري مرتديلا سلامي ميمو مندل كونادانكي اوكا مندل كوتت كوसम بيدكوتونا مو نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية نين وكرنا غلى ورطة كدكي بيتك تنانو أبحث عن محلي مجوهرات أبحث عن محل مجوهرات نين فوتولك كاولسنا بركرا لأمي الدكان كوركو بيتك تنانو ابحثو عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير నేను ఒక కన్ఫెక్టరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను అబحثو عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات నిజం చెప్పాలంటే నేను ఒక వుంగరం కొనాలనుకుంటున్నాను اريد تحديدا ان اشتري خاتم اريد تحديدا ان اشتري خاتم نيجൻ تشপ্পालンテ نينوكا فيلم رول कोनالان انكونتونا نو اريد تحديدا ان اشتري فيلم اريد تحديدا ان اشتري فيلم نيجൻ تشপ্পालンテ نينوكا كيك ني कोनالان انكونتونا نو اريد تحديدا ان اشتري تورتا اريد تحديدا ان اشتري تورتا نينوكا رينكو نالاني بوك نغلا ورتاكوديكاي فيتكوثنانو ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم نينوكا فيلم رول كونالاني ఒక ఫోటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను అబహత్ ఉన్ స్టూడియో తస్వీర్ లీ అష్తరియ ఫిల్మ్ అబహత్ ఉన్ స్టూడియో తస్వీర్ లీ అష్తరి ఫిల్మ్ నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కాన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను అబహత్ ఉన్ మహల్ హలవiyat లీ అష్తరియ టర్టా అబహత్ ఉన్ మహల్ حلويات لأشتري تورتة